وما آتيناهم الكتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما دلقو مع شر ما آتيناهم فكذبوا رسولي فكذبوا رسولي فكيف كان نكير قل إن أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا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 قل إن ربي يطدف بالحق علام الغيوب